بتي في الله وحييكم بتحيات الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه حلقة جديدة في حلقاتنا آفات اللسان وهي حلقة تتحدث عن آفة خطيرة وهي التوجه بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى ابتلينا في الأزمانة الأخيرة أن أناسا يشركون من حيث لا يشعرون والعاذ الله رب العالمين وما انهم يقرؤون في كتاب الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وليمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويقرأ ايضا هذا الذي يتوجه لغير الله بالدعاء قال الله عز وجل ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة ويقرأ ايضا وقال ربكم ادعوني استجب لكم وكلنا يحفظ منذ الصغر حديثا ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في لواء كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد فتجاهك واذا سألت فسأل الله واذا استعن فاستعن بالله واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف إن الإنسان الذي يعني ينسى في غمرات الحياة وينسى في غيبوبة اليقين في قلبه وتمخر التوحيد الخالص من قلبه أن يتوجه بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى ان الدعاء هو العبادة فكيف تجعل عبادتك لغير الله عز وجل ثم ان الله سبحانه وتعالى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عدة اسئله من الصحابة كان القرآن يجيب عن هذه الاسئله بقول الله سبحانه وتعالى قل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير يسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحق تفتح لك قل الله يفتيكم اذا كل الاسئله التي يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رب العباد قل الا سؤالا واحدا عندما ذهب وفد من الصحابة وقال يا رسول الله اقليض ربنا فنناديه ام بعيد فنناديه يعني هل رب العماج على تعالى القريب عليه بصوت منخفض بعيد فنرفع صوتنا في المدائي عليه قال ربنا واذا سألك عبادي عني فاني قريب فاني قريب ما قال في الايه قل او فقل لا لانه لا واسطة بين العبد وبين ربه اذا كيف ادعو انا انسانا او بشرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورة. كيف هذا بالانسان الى ضريح من الاضرحة ليتوسل الى الله عز وجل بهذا او بذات هذه الامور او يسأل سبحان الله العظيم يعني يسأل المتوفى المدفون داخل هذا الضريح فيسأله فيسأل شيئا وهو بشر مثله لا يملكل نفسه شيئا والانسان يجب ان يكون توحيده خالصا لله سبحانه وتعالى ولذلك بعض العلماء وضحوا لنا مسألة العقيدة السريعة عندما ضربوا لنا بعض الامثله فقالوا مثلا من كقول ابن عباس من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لكان في قلبه شرك الله ومن قال لولا الطبيب لمات الغلام هكذا أيضا ولولا فلان لما اشتغل او عمد فلان كل هذه المسألة لولا فضل الله على يد فلان ولولا تيسير الله عز وجل عن طريق فلان ولولا كرم الله عز وجل على يعني تسهيد وتذليل العقبة من فلان او فلان هكذا تكون لذلك لما لما قال الاعرابي يا رسول الله توكلت على الله وعليك قال اجعلتني لله ردة قل توكلت على الله ثم عليك فالانسان يجب ان يكون توحيده خالصا لله سبحانه تعالى فاذا سألت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله الى القضية ان الانسان يتوجه الى الله بالدعاء وتوجهك الى رب العباد بالدعاء يجب ان تكون مخبتا منيبا زليلا الى رب العباد تطرق باب الله عز وجل بذلة وبمسكنة ان لله عبادا اذا ارادوا اراد ان البراء بن عاذب رضي الله عنه لما استعصت ابواب المدائن على المسلمين في حربهم في القادسية قال سعد يا براء تعالى سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشعف اغبر طمرين لا يوبه له لو اقسم على الله لابرة منه البراء يا براء اقسم على ربك ان يفتح لنا المدائن فصلى ركعتين وسجد لله سجد واطال ثم قال اقسم عليك يا رب بعزتك وجلالك ان نصلي اليوم المغربة في عاصمة او في قصر كسرة سبحان الله فكانت الاجابه كما طلب رضي الله عنه اذا هؤلاء عباد لهم دلال على رب العباد سبحانه وتعالى هؤلاء عباد اتقوا رب العباد عز وجل فذلل الله لهم المسألة لانهم وحدوا الله حق التوحيد اما نحن فعندما مثلا يأتي الانسان في قضية ما في الدنيا ويقول لزوجته او لابنه انا ذهبت الى المحامي الفلاني وهذا محامي كبير وهذا محامي لا يخسر قضية ابدا وهذا محامي يعني اذا دخل فان القواء يهتز والقاضي يعني سبحان الله يعني يخاف منه او يعمل له الف حساب فقد اخذ مبلغا كبيرا هذا المحامي ولذلك انا واثق من اكسب القضاء لذلك اعطيته توكيلا وكلته في المسألة وتنام انت او ينام هذا الموكل قرير العين هانيها لماذا لانه جاء بهذا المحامي الحدق الفطن الذكي اللماح المعي. هذا في بشر وربما ينسى الموكب القضية برمتها بعد مدة ويذهب المحامي ليترافع هنا وهناك وربما لا يعلم صاحب القضية بالمساله وربما قد نسي صاحب القضية قضيته لانه وكل هذا المحامي الماهر الذي له هذه الخبرة الطويلة ولله المثل الاعلى ما بالك بمن يوكل في كل اموره رب العباده سبحانه وتعالى يعني يتخذ الله وكيلا ومن يتخذ الله وكيلا تكون النتيجه في صالحه ومن يتخذ الله وكيلا بفضل الله عز وجل يكون النصر حليفه وتكون النهايات السعيدة دائما بجواره او على الاقل يكون في قلبه من اليقين ما يستطيع ان يعيش به وهو رضي الحال هانئ البال يعني كما قال احد الصالحين في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الاخره قيل وما هي قال الرضا عن الله عز وجل بالله يعني الانسان المسلم الملتزم راضي بصغير الامر بقليل الامر والكثير ان رزق قليلا حمد الله وان رزق كثيرا شكر الله وان مرض يعني قال والله انا من اهل الابتلاء والابتلاء ميراث النبوه ومن قل حظه من الابتلاء فقد خل حظه من ميراث النبوه اذا وان جاءته الصحه حمد الله رب العالمين واستخدمها في طاعه الله سبحانه وتعالى ان جاءه المال تصدق ان لم يأتيه المال يعني سبحان الله استرجع ويعني رمى الامر كله برمته عند رب العباده سبحانه وتعالى ثم توكل الله حق التوكل هكذا العبد كي لا يدعو غير الله يجب ان يكون عنده هذا اليقين هذا اليقين كان عند الصحابة كان الواحد منهم عنده يقين يعني سبحان الله يساوي الجبال الرواسي لماذا لان يعني ابو بكر كان يقول والله يا رسول الله ان المال الذي نعطيه لك كي تعزعه يعني وتقسمه على الفقراء احب الى انفسنا الى الاموال التي تظل عند ابنائنا وابنائك في البيوت يعني هذا اليقين الكبير هذا اليقين الذي جعل الرجل كاب الدحداع يقرض البستان الذي عنده لله رب العالمين هذا اليقين هو الذي جعل عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة هذا اليقين الذي جعل انس بن النضر يشم رائحة الجنة خلف افر هذا اليقين هو الذي جعل مصعب بن عمير الفتى الحرير الذي كان في مكة لما تعود على شرف العيش بعد وكان اول سفير في الاسلام وادخل الاسلام بفضله في يثرب في المدينة منورة قبل هيرة النبي صلى الله عليه وسلم اليها تقريبا ادخل كل اللي بيت بيوت المدينة دخل الاسلام بإسلام واحد منها او اكثر او الاسره كلها هذا مصعب الذي عندما مات ما وجدوا له يعني وجدوا له ثوبا قصيرا اذا غطوا وجهه ظهرت قدماه وان غطوا قدميه ظهر وجهه فقال صلى الله عليه وسلم يعني اجعلوه من ناحية رأسه و ضعوا على قدميه بعضا من الارخر نبات الارخر هذا نبات له رائحة طيبك رايحان فاذا يعني ما وجد له ما يكفن به وابو بكر هكذا ما وقال يعني ان الحي اولى بالجديد لما يكفنوني في ثوي الذي انا موت فيه وكل هؤلاء لماذا ان هذا اليقين الكبير الذي كان عندهم والذي جعلهم يحيون في هذه الحياة ملوخا قالها ربعي ابن عامر عندما دخل على رستم وقال لو الذي جاء بكم ايها البدع من صحرائكم اذا بربعي ينطق له وللبشريه كلها على مر الزمن ان الله تعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد وجئنا لنخرج الناس من جول الاديان الى عدل الاسلام وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا الى ساعة الاخره وهذا هو اليقين الذي يجعل هؤلاء المؤمنين او جعلهم موصولين بالله سبحانه وتعالى فكان توكرهم على الله صادقا فجاءهم هذا القبيل الذي جعل الواحد لا يدعو الا رب العباد سبحانه وتعالى هذا ابو حازم لما راه هارون الرشيد عند الحرم قال يا ابا حازم سلنا حاجتك قال استحي من ربي وانا في بيته ان اسال احدا غيره فانتظر امير المؤمنين حتى خرج وخرج عن حدود الحرم في طريقه الى المدين اقترب امير المؤمنين من يا ابا حازم سلنا حاجتك قال يا امير المؤمنين حاجة من حوائج الدنيا عن حاجة من حوائج الآخرة قال عما الآخرة فلا أملكها يعني أنا الآخرة لا أستطيع أن أعطيك شيء ولكن أقصد حاجة من حوائج الدنيا قال أبو حازم إذا كنت ما طلبتها الدنيا يعني ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها يعني سبحان الله هذا إنسان يعني قوي يقينه الله سبحانه وتعالى وصدق توكله على رب العباد سبحانه عز وجل عندئذ جاءه هذا اليقين بردا وسلاما على قلبه لا يطلب شيئا من احد الا من الله رب العالمين لا يطلب ولا يدعو ولا يتمكد الا على رب العباد فاذا ان اتوجه بالدعاء لغير الله هذه مصيبة كبيرة وهذا يعني شيء يجب ان يتقي العبد ربه ويصحح نيته ويخلص ملحيده وعقيدته لله رب العالمين احبتي في الله ان التوجه بالدعاء لغير الله عز وجد لون من الوان الشرك وغير بالله رب العالمين يجب ان يكون توجهك لرب العباد سبحانه وان تدعب بالاستمرار في النية وان لا تقول انه لم يستجب لي في كذا وكذا ولكن عليك بالدعاء ولا تستعجل سوف يستجاب لأحلكم ما لم يستعجل قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فعندئذ يعني يترك الدعاء والله لا يمل حتى يمل العبد فإن الله سبحانه وتعالى هو الصبور الذي يصبر على عباده والذي لا يعجلهم بالعقوبة رغم ذنوبهم والذي يستجيب لهم إن كان طائعا وقال يا رب قال لبيك يا عبدي وإن كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك, لبيك لبيك لبيك يا عبدي اللهم اجعل دعاء أنا لك وحدك يا رب العباد واغننا بفضلك عن سواك وأغننا بحلالك عن حرامك وأقمنا على طريقك يا رب العباد لك غير كثير ولا رب لي سواك فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واجعل عقيدتنا خالصة لوجهك الكريم واجعل توحيدنا خالصا في الأعمال كلها واليقين كله إنك على ما تشاء قدير